بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم وهديناه النجدين وهديناه ا للعلماء ن ن ج د ي فيها قولان شهيران قول من قال إ ن المراد به طريق الخير وطريق الشر و ا ح ت ج و بقول الله جل وعلا في س و ر ة ا ل إ ن س ا ن إ ن هديناه السبيل إ م ا شاكرا و إ م ا ك ف و ر ونحن نذهب إ ل ى أ ن المراد بالنجدين هنا الثديين ويقال لهما نجدان لارتفاعهما وسياق الايه آ ي ي ة س ع ع د ل لا يساعد ق البلد بهذا البلد وأن ووالدنا تحل لقد خلقنا الإنسان في يحسب يقدر كبد ل ي ه أ ح يقول يحسب يره لا لم ألم أنك نبدأ أن أحد تما ج عليه له ع ن ن ولسانا وشفتين أن ي يتكلم في المولود و د النجدين ي ن ا ه فالمقصود من ذلك م ن ة الله جل وعلا عليه بالحواس、نعم. ثم بعد ذلك قال فلقتحم العقبة لكن لا يوجد ما يمنع القول ا ل أ و ل و إ ن قلت اخذت بالقولين جاز لكن ا ل م س أ ل ة فيها قولان شهيرا ن العلماء وقال السائح فقال الله ق ر أ ت في ك ت ب التفسير و ق ر أ في بعضها لو قرأ في أكثرها قرأ في كلها لانه و قرأ ر أ في ك ث ه ولا أقول كلها ل فيها أ محال أ ن يجد هذا القول موجود、نعم. وهذا القول موجود بكل قال سياق بأقرب العلماء لكننا الآيات ولكل دليله لو إلى تأمن تكون ثديي أن أمه ل أ ن ا ل إ ن س ا ن في وقتها هذا مشاهد يعني سبحان من علمه انذاك كيف يهتدي الى ثدي والدته و لذلك لما قال ذكر الله رضاعه موسى قال وحرمنا عليه المراطع اي خالفنا فيه السنن فالأصل أنه يهدى إلى